لما كانوا يفسقون فلما عتوا عن نهوا عنه قلنا لهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين واذا اذن ربك ليبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب